لايكم ولا نرضيكم مش عارفين مش نلاقيكم ولا سليم نرضيكم مش عارفين مش نلاقيكم ولا نبعد من الهم مش خالص ولا كده اكيد ولا من لوم ولا كذا قبي ولا كذا قبي إزاي إزاي إزاي إزاي إزاي نردي اللي جرلنا وغير حالنا مكان القلب اللي وغير ما كان اللي وغير ما كان حيرتونا سهرتونا ليالي طوال ليالي طوال ليالي طوال اللي جرنا وغير حلنا ما كان اللي جرنا حيرتونا سهرتونا ليالي طوال وليالي طوال واللي جرنا حلنا ما كان على الباب. اللي جرالنا وغير حالنا مكان على البال اللي جرالنا وغير حالنا مكان على البال حيرتونا سهرتونا ليالي طوال ليالي طوال ليالي طوال دنيا غريبة بين دول يوم تتعبنا كان على البال اللي جرى لنا وغير حالنا ما كان على اللي جرى لنا وغير حالنا ما كان على البال حيرتونا سهرتونا ليالي طوال ليالي طوال ليالي طوال دنيا قريبة من دينا يوم بتاعي غريبه من غريبه يوم تتعبنا ويوم ترضينا دنيا غريبة We naat epmin, we naat epmin, we naat epmin. Ezay, ezay, ezay, كده فينا وانتم روحنا وباهي علينا والله حرام تعملوا كده فينا وانتم روحنا وباهي علينا والله حرام تعملوا كده و لو تقولوا لنا ايه هنريحك لو علي لو هنريحك بس وريحوا بلنا وريحوا بلنا والله, حرام والله حرام والله حرام والله حرام والله حرام تعملوا كده فينا وانتم رحنا وضيع علينا والله حرام تعملوا كده فينا وانتم رحنا وضيع والله حرام تعملوا كده فينا وانتم روحنا لو تقولوا لنا طب عقلي ونمشي عليه لو تقولوا لنا طب عقلي عليه لو ونمشي علي بس وريحوا بالنا ونحاسب مين ونعاتب مين ونعاتب مين ونحاسب مين ونحاسب مين مين ونعاتب مين How do مش عارفين it? How do you like it?